Bismillahirrahmanirrahim Qul åhye illyya أنه استمع لفهم من الجinn فقالوا إنا سمعنا وما ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا السماء سواعدنا داموا لي انت يا وسام شديد وصبغ انا بارود من منقارد للسمع انا استمع لان وصدا Ciao no. اقتصون ا من اسنم فنا تتطوا مشد وكن الاقتصون فكن مدن من القوم على طريقتي يا I don't want you to do it. siloku minni gani yadiga wal